بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاع للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا ا ذ ك ر و ا ن ِ ع م َ ة َ ا ل ل َّ ه ع َ ل َ ي ك ُ م هَلْ م ِ ن خَالِقٍ غَيْرُ ا ل ل ه ي َ ر ز ق ك ُ م مِنَ ا ل س َّ م ا ء ِ و َ ا ل أ َ ر ض ل ا إ ل َ ه إ ِ ل َ ا ه ُ و ف َ أ َ ن َ ت ُ ؤ ف َ ك ُ و ن َ و إ ن ي ك َ ذ ِ ب و ك َ ف َ ق َ د ك ُ ذ ِّ ب َ ت ر س ُ ل ٌ م الله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 إ ن َ ا ل ش َّ ي ط ا ن َ لَكُمْ ع َ د ُ و ٌ فَاتَّخِذُوهُ ع َ د ُ و ً ا إ ِ ن َ م َ ا يَدْعُو حِزْبَهُ ل ي َ ك ُ و ن و ا مِنْ أَصْحَابِ ا ل س َّ ع ي ر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 ف َ إ ِ ن ا ل ل َّ ه ي ُ ض ل ُّ مَن ي ش َ ا ء و َ ي َ ه د ي مَن ي َ ش َ ا ء فَلَا ت َ ذ ه َ ب ْ نَفْسُكَ ع َ ل َ ي ه ِ م ح َ س ْ ر ا ت ً إ ِ ن ا ل ل َّ ه ع َ ل ي م ٌ بِمَا ي َ ص ْ ن َ ع ُ و ن و ا ل ل َّ ه ُ ا ل ذ ي أ َ ر س َ ل َ ا ل ر ِ ي ا ح َ ف َ ت ُ ث ي ر ُ سَحَابًا ف َ ش َ ق ن َ ا ه ُ إ ل ى بَلَدٍ م َ ي ِ ت ٍ ف َ أ َ ح ْ ي َ ي ن َ ا بِهِ ا ل أ َ ر ْ ض َ بَعْدَ م َ و ت ه َ ا كَذَلِكَ ا ل ن ُ ش و ر مَنْ كَانَ ي ر ي د الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ا ل ْ ع ز َّ ة ُ ج م ي ع ا إ ل َ ي ْ ه ِ ي َ ص ْ ع د ُ ا ل ك َ ل ِ م ا ل ط ي ب و َ ا ل ع م َ ل ُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ و ا ل َّ ذ ي ن َ ي َ م ْ ك ُ ر و ن َ ا ل س َّ ي ئ ا ت ِ لَهُمْ عَذَابٌ ش َ د ي د وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ ي َ ب ُ و ر و ا ل ل َّ ه ُ خَلَقَكُم م ِ ن تُرَابٍ ث ُ م ّ مِن ن ُ ط ْ ف َ ة ٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أ َ ز ْ و ا ج ً ا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أ ُ ن ث ى وَلَا تَضَعُ إِلَّا ب ِ ع ِ ل ْ م ِ ه وَمَا يُعَمَّرُ مِن م ُ ع َ م َّ ر ٍ وَلَا يُنقَصُ مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي ك ِ ت َ ا ب إِنَّ ذ ل ِ ك َ ع ل َ ى اللَّهِ ي َ س ِ ي ر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 تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج ا أ َ ه ا ر َ ف ي ا ل ل َّ ي ل َ و َ س َ خ َ ر َ ا ل ش َّ م س َ و َ ا ل ق َ م َ ر َ ك ُ ل ّ ي ج ْ ر ي لِأَجَلٍ م س َ م ًّ ى ذ َٰ ل ك ُ م اللَّهُ ر َ ب ّ ك ُ م ل َ ه ا ل م ُ ل ك و ا ل َّ ذ ي ن َ ت َ د ْ ع و ن َ مِن د ُ و ن ه ِ مَا ي َ م ل ك ُ و ن َ مِن ق ِ ط ْ م ي ر إ ِ ن ت َ د ْ ع و ه ُ م ل ا ي َ س ْ م َ ع ُ و ن د ُ ع َ ا ء َ ك ُ م و َ ل َ و سَمِعُوا مَا ا س ْ ت َ ج ا ب ُ و ا لَكُمْ و َ ي َ و م َ ا ل ق ِ ي َ ا م َ ة ِ ي َ ك ف ُ ر و ن َ ب ِ ش ِ ر ك ِ ك ُ م ْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خ َ ب ي ر ي ا أَيُّهَا ا ل ن َّ ا س أ َ ن ت ُ م ُ ا ل ْ ف ُ ق َ ر ا ء ا ل ل ه و َ ا ل ل ه ه و َ ا ل غ َ ن ي ا ل ح م ي د إ ِ ذ ش أ ي ذ ه َ ب ك م و َ ي أ ت ِ ي ب ِ خ ل ق ج د ي د و َ م ا ذ ل ك َ ع ل ى ا ل ل ه ب ع ز ي ز و َ ل ا ت َ ذ ر و َ ا ز ِ ر ة ٌ و ز ر َ أ خ ْ ر ى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إ ل َ ى ح ِ م ل ِ ه َ ا ل ا ي ُ ح م َ ل مِنْهُ شَيْءٌ و َ ل َ و كَانَ ذَا قُرْبَى إ ِ ن ّ م َ ا ت ُ ذ ِ ر ا ل َّ ذ ي ن َ ي َ خ ش َ و ْ ن َ ر َ ب َّ ه ُ م ب ِ ا ل غ َ ي ب ِ وَأَقَامُوا ا ل ص َّ ل ا ة وَمَن ت َ ز َ ك َ ى فَإِنَّمَا ي ت َ ز َ ك َ ى ل ِ ن َ ف ْ س ِ ه وَإِلَى اللَّهِ ا ل م َ ص ي ر وَمَا يَسْتَوِي ا ل ْ أ َ ع ْ م ى و َ ا ل ب َ ص ي ر وَلَا ا ل ظ ّ ل ُ م َ ا ت ُ وَلَا ا ل ن ُ و ر وَلَا ا ل ظ ِ ل ُّ وَلَا ا ل ح َ ر ُّ وَمَا يَسْتَوِي ا ل أ ح ي ا ء وَلَا ا ل أ م و َ ا ت إ ِ ن ا ل ل َّ ه ي ُ س م ِ ع مَن ي ش َ ا ء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ م ن فِي ا ل ق ُ ب ُ و ر إ ن أَنتَ إِلَّا ن َ ذ ي ر إ ِ ن ا أ َ ر س َ ل ْ ن ا ك َ ب ِ ا ل ح َ ق ِّ ب َ ش ي ر ً ا و َ ن َ ذ ي ر ا و َ إ ِ ا مِن أ ُ م ّ ة ٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا ن َ ذ ي ر و َ إ ن ي ك َ ذ ِ ب ُ و ا ف َ ق َ د كَذَّبَ ا ل َّ ذ ي ن َ مِن ق َ ب ل ِ ه ِ م ْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم ب ِ ا ل ب َ ي ِّ ن ج ا ت ِ ه ُْ ر ُ س ُ ل ه ُ م ب ِ ا ل ب َ ي ن ا ت ِ و َ ب ِ ا ل ز ُ ب ُ ر ِ و َ ب ِ ا ل ْ ك ت َ ا ب ِ ا ل م ُ ن ي ر ث م َّ أ َ خ َ ذ ت ُ ا ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا ف ك َ ي ف َ كَانَ ن َ ك ي ر أ َ ل َ م تَرَ أ ن ا ل ل َّ ه أَنزَلَ م ِ ن ا ل س َّ م ا ء ِ مَاءً ف َ أ َ خ ر َ ج ن َ ا ب ه ِ ف َ ا خ ْ ر َ ج ن َ ا بِهِ ث َ م َ ر ا ت ٍ مُخْتَلِفًا أ َ ل و ا ن ُ ه َ ا وَمِنَ ا ل ج ِ ب ا ل ِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أ َ ل ْ و ا ن ُ ه َ ا وَغَرَابِيبُ س ُ و د وَمِنَ النَّاسِ و َ ا ل د َّ و َ ا ب ِ و َ ا ل ْ أ َ ن ع َ ا م ِ مُخْتَلِفٌ أ َ ل و ا ن ُ ه ُ ك َ ذ َ ل ِ ك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 وَأَنفِقُوا م ِ م ّ ا رَزَقْنَاهُمْ س ِ ر ّ ا وَعَلَانِيَةً ي َ ر ج ُ و ن َ ت ِ ج ا ر َ ة ً ل ن ت َ ب ُ و ر ل ي و َ ف ِ ي َ ه ُ م أ َ ج و ر َ ه ُ م و َ ي َ ز ي د َ ه ُ م م ِ ن ف َ ض ْ ل ِ ه إ ِ ن ه ُ غ َ ف ُ و ر ش َ ك ُ و ر و ا ل َّ ذ ي أ َ و ْ ح َ ي ن َ ا إ ل َ ي ك َ مِنَ الْكِتَابِ ه ُ و ا ل ح َ ق ُّ م ُ ص َ د ّ ق ً ا ل ّ م َ ا بَيْنَ ي َ د َ ي ه إ ِ ن ا ل ل َّ ه ب ِ ع ِ ب ا د ِ ه ِ ل َ خ َ ب ي ر ب َ ص ي ر ث م َّ أ َ و ْ ر َ ث ْ ن ا ا ل ك ِ ت َ ا ب َ ا ل ذ ي ن َ ا ص ط َ ف َ ي ن َ ا م ن ْ ع ب ا د ن َ ا ف َ م ِ ن ه ُ م ظ َ ا ل ِ م ل ِ ن َ ف ْ س ه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 يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ م ِ ن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٍ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ا ل َّ ذ ي أ َ ح َ ل ن َ ا دَارَ ا ل ْ م ُ ق ا م َ ة ِ مِنْ ف َ ض ل ِ ه ِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا ل ُ غ ُ و ب و َ ا ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا ي ُ ق ض َ ى ع َ ل َ ي ه ِ م ف َ ي َ م و ت ُ و ا وَلَا يُخَفَّفُ ع َ ن ْ ه ُ م مِنْ عَذَابِهَا ك َ ذ َ ل ِ ك َ ن َ ج ز ي ك ُ ل ك َ ف ُ و ر وَهُمْ ي َ ص ْ ر َ خ و ن َ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا ن َ ع م ل صَالِحًا غَيْرَ ا ل َّ ذ ي ك ُ ن ا ن َ ع ْ م َ ل أ َ و ل َ م ْ ن ُ ع َ م ِ ر ك ُ م م ا ي ت َ ذ َ ك َّ ر ُ فِيهِ مَن ت َ ذ ك َّ ر َ و َ ج َ ا ء َ ك ُ م ا ل ن َّ ذ ِ ي ر ف َ ذ و ق ُ و ا ف َ م ا لِلظَّالِمِينَ مِنْ ن َ ص ي ر إ ِ ن ا ل ل َّ ه ع َ ل ِ م ٌ غَيْبَ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ض إ ِ ن ه ُ ع َ ل ي م ٌ ب ِ ذ ا ت ِ ا ل ص ّ د و ر ه و َ ا ل ّ ذ ي ج َ ع ل ل َ ك ُ م ْ خ َ ل َ ا ئ ف َ فِي ا ل ْ أ َ ر ض ِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ ك ُ ف ْ ر ُ ه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 أ ر و ن ِ ي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ا ل أ َ ر ض ِ أَمْ ل َ ه ُ م شِرْكٌ فِي ا ل س م ا و ا ت ِ أَمْ آ ت َ ي ن َ ا ه ُ م ك ِ ت ا ب ً ا فَهُمْ ع ل َ ى ب َ ي ن َ ا ت ٍ م ِ ن ْ ه بَلْ إ ي ع د ا ل ظ َّ ا ل م ُ و ن َ ب َ ع ْ ض ُ ه ُ م بَعْضًا إِلَّا غ ُ ر و ر ً ا إن الله يمسك السماوات والأرض ا ن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ل َ ئ ِ ن ج َ ا ء َ ه ُ م نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إ ِ ح ْ د َ الْأُمَمِ فَلَمَّا ج َ ا ء َ ه ُ م نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا إ س ْ ت ِ ك ْ ب َ ا ر ً ا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء ولا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا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 إ ن َ ه ُ كَانَ ع َ ل ي ن ً ا ق َ د ي ر ً ا وَلَوْ ي ُ ؤ ا خ ِ ذ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ ع َ ل َ ه ْ ه َ ا مِنْ ذ ََّ ة ٍ و َ ل ك ِ ن ي ُ ؤ َ خ ِ ر ه ُ م و َ ل ك ِ ى ي ُ ؤ َ خ ِ ر ه ُ م إ ل ى أَجَلٍ م ُ س َ م ّ ى فَإِذاَا ء َ أ َ ج َ ل ُ ه ُ م فَإِن اللَّهَ كَانَ بِِبَادِهِ بَصيرَاء